Mm -hmm. I know وزن عظيم انا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون المبشر في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدي الكلمات الا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزر كطولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم وفيه ومن نار الصراط ان في ذلك لايات لقوم يسمعون وقال اتخذ الله ثم إلينا مرجعهم ثم نذيطهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلع عليهم نبالوح إذ طال بطومه يامون ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فانظر كيف كانت عقبه المذري ثم بعث من بعد يرسل الى قومهم فجاءوا بالغيرات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به منها قبل كذلك نطبق على قلوب المعتدين فم إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إننا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم لسحر هذا فلما جاءكم لسحر هذا سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لترفتنا ما وجدنا علينا انا واتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اكتبوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحره قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملطون ولما ألقوا قال موسى ما جئتموا به السحر إن الله سيبطره إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرن المجربون فما آمن لموسى إلا درية من قومه إِلَّا ذَرِيَّتَهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ عَذَابِهِ وَمَلَئِهِ يَفْتِنُكُمْ وَإِنَّ مُنَفِرَاعَ دَارِهِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ وإن لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ